بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م ن الله لا إله إلا هو الحي القيوم ن َ ز َّ ل ع َ ل َ ي ك َ ا ل ك ِ ت ا ب َ ب ِ ا ل ح َ ق ِّ مُصَدِّقًا ل م َ ا بَيْنَ ي د َ ي ْ ه ِ وَأَنزَلَ ا ل ت و ر ا ة َ و َ ا ل إ ِ ن ج ي ل مِن ق ب ْ ل ُ هُدًى ل ل ن َّ ا س ِ و َ أ َ ن ز َ ل ا ل ف ُ ر ق ا ن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 ه و ا ل َّ ذ ي ي ُ ص َ و ر ُ ك ُ م ْ فِي ا ل أ َ ر ْ ح ا م ِ كَيْفَ ي َ ش َ ا ء ل ا إ ِ ل َ ه َ إِلَّا ه و ا ل ع َ ز ِ ي ز ا ل ح َ ك ي م ه و َ ا ل ّ ذ ي أَنزَلَ ع َ ل َ ي ك َ ا ل ك ِ ت ا ب َ مِنْهُ آ ي ا ت ٌ م ُ ح ك َ م َ ا ت ه ُ ن أُمُّ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ و َ أ خ َ ر م ُ ت َ ش َ ا ب ِ ه َ ا ت فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ ف ََ ت َّ ب ِ ع و ن َ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ب ْ ت ِ غ َ ا َ ل ف ِ ت ْ ن َ ة ِ و َ ب ْ ت ِ غ َ ا َ ت َ أ و ل ِ وَمَا ي ع ل َ م ُ تَأْوِيلَهُ إ ِ ل ا ا ل ل َّ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ ب ا ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين ا ل ت ق ت ا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي س َ ب ِ ي ل اللَّهِ و َ أ خ ْ ر َ ى كَافِرَةٌ ت َ ر َ و ْ ن َ ه ُ م م ِ ث ل َ ي ْ ه ِ م ر َ أ ي ا ل ع ي ن وَاللَّهُ ي ُ ؤ َ ي د ُ بِنَصْرِهِ مَن ي ش َ ا ء إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل ع ب ْ ر َ ة ً ل أ ُ و ل ِ ي ا ل ْ أ ب ْ ص َ ا ر ز ُ ي ن ل ل ن َّ ا س ِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ م ِ ن ا ل ن ِ س ا ء ِ و َ ا ل ب َ ن ي ن و ا ل ق َ ن ا ط ي ر ا ل م ُ ق َ ن ط َ ر ة ِ مِنَ ا ل ذ ه ب ِ و ا ل ْ ف ِ ض َّ ة ِ و َ ا ل ْ خ َ ي ل ِ ا ل ْ م س َ و َ م َ ة ِ و ا ل ْ أ َ ن ْ ع ا م ِ و َ ا ل ح َ ر ْ ث ِ ذ َ ل ِ ك م َ ت ا ع ا ل ح َ ي ا ة ِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا و ا ل ل َّ ه عِندَهُ حُسْنُ ا ل ْ م آ ب قُل ْ ا َ ن َ ب ِ ئ ُ ك ُ م ْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ل ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ م ُ ط َ ه َّ ر َ ة ٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ و ا ل ل َّ ه ُ ب َ ص ي ر ٌ ب ِ ا ل ْ ع ب َ ا د ا ل َّ ذ ي ن َ ي ق ُ و ل و ن َ رَبَّنَا إ ن َ ن ا آمَنَّا ف َ ا غ ْ ف ِ ر لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ا ل ن ا ر ا ل ص ا ب ر ي ن والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إلَه إِللا هو العزيزحكم إِ ا ل د ي ن ع ِ د ا ل ل ه ا ل إ س ل ا م و م خ ت ل َ فََّ ن َ أ و ت ُ ك ت ا ب َ ل ا مِ ب ع د م جَ أ ه م ا ل ع ل م ب غ ي َ ب َ ن ه م وَمَن ي َ ك ْ ف ُ ر بِآيَاتِ ا ل ل َ ه ِ ف َ إ ِ ن اللَّهَ, الله س َ ر ي ع ُ ا ل ْ ح ِ س َ ا ب فَانحَجُ كَفَقُلْ أ َ س ْ ل َ م ت ُ و َ ج ْ ه ي َ لِلَّهِ وَمَنِ ا ت َّ ب َ ع َ ن وَقُلْ ل ِّ ل ذ ي ن َ أُوتُوا الْكِتَابَ و َ ا ل أ ُ م ّ ي ن َ أ س ْ ل َ م ْ ت ُ م ْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ا ه ْ ت َ د و وَإِنْ ت َ و َ ل َّ و ا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس و َ ي َ ق ت ُ ل و ن َ ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ أ م ُ ر و ن َ ب ِ ا ل ق ِ س ْ ط ِ م ِ ن النَّاسِ ف َ ب َ ش ِ ر ه ُ م ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ي م أُولَئِكَ ا ل َّ ذ ي ن َ ح َ ب ِ ط َ ت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم م ِ ن ن َّ ا ص ِ ر ِ ي ن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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ق َ ا ل و ا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ و َ غ َ ر َّ ه ُ م فِي د ِ ي ن ه ِ م مَّا ك َ ا ن و ا ي َ ف ْ ت َ ر ُ و ن ف َ ك َ ي ف َ إِذَا ج َ م َ ع ن ا ه ُ م لِيَوْمٍ ل َ ا ر َ ي ب َ فِيهِ و َ و ف ي َ ت ْ كُلُّ نَفْسٍ م َ ا ك َ س َ ب َ ت و َ ه ُ م ل ا ي ظ ل م ُ و ن أولِلههُ م ل ال ك ا ل م ل ك ت ُ ت م ُ ل ك م َ تَش و ت ن ز ع ا ل م ل ك َ م ِ ت ش َ و و ت ع ِ م َ ت ش ا ء و ذ ل م َ تَش أ ب د ك الخَ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 لا ي َ ت َّ خ ِ ذ ا ل م ُ ؤ ْ م ن و ن َ ا ل ك ا ف ِ ر ي ن َ أ َ و ل ي َ ا ء َ م ِ ن د ُ و ن ا ل م ُ ؤ ْ م ن ي ن و َ م َ ن ي َ ف ع َ ل ذَلِكَ ف َ ل َ ي س َ مِنَ ا ل ل َّ ه فِي شَيْءٍ إِلَّا أ َ ن تَتَّقُوا م ِ ن ه ُ م ت ُ ق ا ة و َ ي ُ ح َ ذ ِّ ر ُ ك ُ م ا ل ل َّ ه ن َ ف ْ س َ ه وَإِلَى اللَّهِ ا ل م َ ص ي ر ُ ق ُ ل إِن ت ُ خ ف ُ و ا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ت ُ ب د ُ و ه ي َ ع ل َ م ه ُ ا ل ل َّ ه و َ ي ع ل َ م ُ مَا ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ َ ر ض وَاللَّهُ ع َ ل ى كُلِّ ش َ ي ء ٍ ق َ د ي ر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 ق ُ ل إِن ك ُ ن ت ُ م ت ُ ح ب ّ و ن َ ا ل ل َ ه ف َ ا ت َّ ب ِ ع و ن ِ ي ي ح ب ِ ب ك ُ م ا ل ل َّ ه و َ ي َ غ ْ ف ِ ر لَكُمْ ذ ُ ن و ب َ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ي م ق ُ ل أ ط ي ع و ا ا ل ل َّ ه وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه ل ا ي ُ ح ب ُّ ا ل ك ا ف ِ ر ي ن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 إذ قَالَة ر أ ة ُ ع ِ م ْ ر ا ن ر ب ِّ إ ن َ ذ ر ت ل ك م ا ف ي ب ط ن ي م ح ر ر ا ف ت ق ب ل م ِ إكَ أ َ ن ت ا ل س م ي ر ا ل ع ل ي ِ فَلَمَّا و َ ض ع َ ت ه َ ا ق َ ا ل َ ت رَبِّ إ ن ي و َ ض ع ت ُ ه َ ا أُنثَى وَاللَّهُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا و ض ع ت و َ ل َ ي س َ الذَّكَرُ ك َ ا ل أ ُ ن ث َ ى و إ ِ ن ي س َ م َّ ي ت ُ ه َ ا م َ ر ْ ي م وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أ ُ ع ِ ي د ُ ه َ ا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ و َ أ َ ن ب َ ت َ ه َ ا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا ز َ ك َ ر ِ ي َ ا و َ ك َ ف َ ل ه ا ز ك َ ر ِ ي َّ ك ُ ل م َ ا دَخَلَ ع َ ل َ ي ه َ ا زَكَرِيَّا ل ْ م ِ ح ْ ر َ ا ب َ و َ ج د َ ع ن د َ ه ا ر ز ْ ق ً ا ق ا ل َ ي ا م َ ر ي م قال يا مريم أ ن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ه ن ا ل ك َ د ع ا ز ك ر ي َّ ا ر َ ب ّ ه ُ ق ا ل َ ر َ ب ّ ه ب ل ي م ِ ن ل د ن ك َ ذ ُ ر ّ ي ة ط ي ب ة إ ن ك س م ي ع ا ل د ع ا ء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحياء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 وَإِذْ قَالَتِ ا ل ْ م َ ل ا ئ ِ ك َ ة ُ يَا مَرْيَمُ إ ِ ن ا ل ل َّ ه اصْطَفَاكِ و َ ط َ ه َ ر َ ك ِ وَاصْطَفَاكِ ع َ ل ى نِسَاءِ ا ل ع ا ل َ م ِ ي ن يَا مَرْيَمُ ق ُ ن ُ ت ِ ي ل ِ ر َ ب ّ ك ِ و َ ا س ْ ج د ي و َ ا ر ك َ ع ِ ي م َ ع ا ل ر َّ ا ك ِ ع ي ن ذالِكَ مِنْ أ َ ن ب َ ا ء ِ ا ل غ َ ي ب ِ نُوحِيهِ إ ل َ ي ك وَمَا كُنْتَ ل َ د َ ي ه ِ م إ ذ ي ُ ل ق ُ و ن َ أ َ ق ْ ل َ ا م َ ه ُ م أ َ ي ّ ه ُ م ي َ ك ف ُ ل ُ م َ ر ي َ م وَمَا كُنْتَ ل َ د َ ي ْ ه ِ م إ ذ ي َ خ ْ ت َ ص م ُ و ن اذ قالت الملائكه يا مريم إ ن الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين و َ ي ك َ ل ِّ م النَّاسَ فِي ا ل م َ ه ْ د وَكَهْلًا وَمِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن ق َ ا ل َ ت رَبِّ أَنَّ يَكُونَ ل ي وَلَدٌ و َ ل َ م ي َ م س َ س ْ ن ِ ي ب َ ش َ ر قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا ي َ ش َ ا ء إ ذ َ ا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ ل َ ه كُن ف َ ي َ ك ُ و ن و َ ي ُ ع َ ل ّ م ُ ه ُ ا ل ك ِ ت ا ب َ و َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ة َ وَالتَّوْرَاةَ و َ ا ل إ ِ ن ج ِ ي ل َ وَرَسُولًا إ ل ى بَنِي إ س ْ ر ا ئ ِ ي ل وَرَسُولًا إ ل َ ى بَنِي إ ِ س ر ا ئ ي ل َ إ ِ ن ّ ي قَدْ ج ِ ئ ت ُ ك ُ م ْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إ ِ ن ي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ ا ل ط ّ ي ن كَهَيْئَةِ ا ل ط َّ ي ر ِ ف َ أ َ ن ف ُ خ ُ فِيهِ فَ ي ك ُ و ن ط ا ئ ر ً ا ب إ ِ ذ ْ ن اللَّهِ و َ أ ب ْ ر ِ ئ ُ ا ل ْ أ َ ك م َ ه َ وَالْأَبْرَصَ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 و َ م ص َ د ِّ ق ً ا لِمَا بَيْنَ ي د َ ي َّ مِنَ ا ل ت َّ و ْ ر ا ة ِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ا ل ذ ي ح ُ ر ّ م َ ع َ ل َ ي ك ُ م و َ ج ئ ْ ت ُ ك ُ م ْ بِآيَةٍ م ِ ن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ أ َ ط ي ع ُ و ن إ ِ ن اللَّهَ, الله ر َ ب ّ ي و َ ر َ ب ّ ك ُ م ف َ ا ع ْ ب ُ د و ه ُ ه ذ ا صِرَاطٌ م ُ س ْ ت َ ق ِ ي م فَلَمَّا أَحَسَّ ع ِ ي س ى م ِ ن ه ُ م ُ ا ل ك ُ ف ْ ر َ قَالَ م َ ن أ َ ن ص َ ا ر ِ ي إِلَى اللَّهِ قَالَ ا ل ح َ و َ ا ر ي و ن َ ن َ ح ن ُ أ َ ن ص َ ا ر ُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالشَّهْبِ أَنَّا م ُ س ْ ل ِ م ُ و ن ر َ ب ن ا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ و َ ا ت َّ ب َ ع ن َ ا ا ل ر َّ س ُ و ل ف َ ا ك ْ ت ُ ب ْ ن ا م ع ا ل ش َّ ا ه د ي ن و َ م ك َ ر و ا و َ م ك ر َ ا ل ل َّ ه و ا ل ل َ ه ُ خ َ ي ر ُ ا ل م ا ك ِ ر ي ن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 فَأَمَّا ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ف َ أ ُ ع َ ذ ِّ ب ُ ه ُ م عَذَابًا ش َ د ي د ً ا فِي الدُّنْيَا و َ ا ل آ خ ِ ر ة ِ وَمَا لَهُم مِّن ن َّ ا ص ِ ر ي ن وَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا و َ ع م ِ ل ُ و ا الصَّالِحَاتِ ف َ ن ُ و ف ِ ي ه ِ م أ ُ ج و ر َ ه ُ م وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن ذَلِكَ ن َ ت ْ ل ُ و ه ع َ ل َ ي ك َ مِنَ ا ل ْ آ ي ا ت ِ و َ ا ل ذ ِ ك ْ ر ِ ا ل ْ ح َ ك ي م ِ إ ِ ن ّ مَثَلَ ع ي س َ ى ع ن د َ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ث م َّ قَالَ ل َ ه كُن ف َ ي ك و ن ُ ا ل ح َ ق ّ مِنْ ر َ ب ّ ك َ ف َ ل ا ت َ ك ُ ن مِنَ ا ل م ُ م ت َ ر ي ن ف م َ ن ح َ ا ج ك َ ف ِ ي ه ِ م ِ ن ب َ ع د مَا جَاءَكَ مِنَ ا ل ع ِ ل ْ م ِ فَقُلْ ت َ ع َ ا ل َ و ا نَدْعُ أ َ ب ْ ن َ ا ء َ ن ا و َ أ َ ب ن ا ء ك م فَقُلْ ت َ ع َ ا ل َ ن َ د ع أ َ ب ن َ ا ء َ ن ا و َ أ َ ب ن ََ ك ُ م و َ ن ِ س ََ ن ا و َ ن ِ س َ ا َ ك ُ م و َ أ َ ن ف ُ س َ ن و َ أ َ ف ُ س َ ك ُ م ث م َ ن َ ب ت َ ه ِ ل ث م َ ن َ ب ت َ ه ِ ف َ ن َ ج ع َ ل َ ن َ ة َ ا ل ل َّ ع ل ى ك َ ذ ِ ب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 فَإِن ت َ و َ ل َّ و ا ف َ ق ُ و ل و ا ا ش ْ ه َ د و ا بِأَنَّا م ُ س ل ِ م ُ و ن يَا أَهْلَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ لِمَ ت ُ ح َ ا ج و ن َ فِي إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ و َ م ا أ ُ ن ز ِ ل َ ت ِ التَّوْرَاةُ و َ ا ل إ ِ ن ج ِ ي ل ُ إِلَّا م ِ ن ب َ ع ْ د ِ ه أَفَلَا ت َ ع ْ ق ِ ل ُ و ن ه َ أ ن ت ُ م ْ ه َ ؤ ُ ل َ ا ء ح ا ج َ ج ْ ت ُ م ْ فِيمَا ل َ ك ُ م بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ت ُ ح َ ا ج و ن َ فِيمَا ل َ ي س َ ل َ ك ُ م بِهِ ع ِ ل ْ م وَاللَّهُ ي َ ع ل َ م ُ و َ أ َ ن ت ُ م لَا ت َ ع ل َ م ُ و ن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 و ا ل ل َّ ه ُ و َ ل ي ّ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن وَادَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ ل َ و ي ُ ض ِ ل ّ و ن َ ك ُ م وَمَا ي ُ ض ِ ل ّ و ن َ إِلَّا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م وَمَا ي ش ع ر ُ و ن يَا أ َ ه ل َ الْكِتَابِ لِمَ ت َ ك ف ُ ر و ن َ ب ِ آ ي ا ت ِ ا ل ل َ ه و َ أ َ ن ت ُ م ْ ت َ ش ْ ه َ د ُ و ن يَا أ َ ه ل ا ل ك ِ ت ا ب ِ لِمَ ت َ ل ْ ب ِ س و ن َ ا ل ح َ ق َّ ب ِ ا ل ب ا ط ِ ل ِ و َ ت َ ك ْ ت م و ن َ ا ل ح َ ق َّ و َ أ َ ن ت ُ م ت َ ع ل َ م ُ و ن وَقَالَتْ طَائِفَةٌ م ِ ن أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أ ُ ن ز ِ ل َ ع ل ى ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا وَجْهَ النَّهَارِ وَاخْفُوا آخِرَهُ ل َ ع َ ل ه ُ م ْ ي َ ر ْ ج ع ُ و ن َ و ل َ ا تُؤْمِنُوا إِلَّا ل ِ م َ ن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ, الله أن ا ل ْ ه ُ د َ ه ُ د َ ا ل ل َّ أ َ ي ُ ؤ ت َ ح َ د مِّثْلَ م َ أ ُ ت ي ت ُ م أ َ ي ُ ح ج ك ُ م ْ د َ ر َ ب ّ ك ُ م ْ ق ُ ل إ ِ ف َ ض ْ ل َ ب ِ د ِ اللَّهِ ي ُ ؤ ْ ت ي ه ِ م َ ش َ و ا ل ل َّ ه ُ وَاسِعٌ ع َ ل ي يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ا ل ْ ف َ ض ْ ل ا ل ع ظ م وَمِنْ أَهْلِ ا ل الك أ إ ك, من من ت أ إ ك إ ت عليه ِ ت َ ا ب ِ م َ ن إ ت َ أ م َ ن ُ ه ُ ب ِ ط َ ا ر ي َُِّ ه ِ إ ل َ ك َ و َ م ِ ن ه ُ م ن إ ت َ أ م َ ن ه ُ ب ِ د ِ ي ن َ ا ر َّ ي ُ ؤ د ِّ ه ِ إ ل َ ك َ إ ل َ ا م ا د ُ ت َ ع َ ل َْ ه ِ ق ا ئ ِ م ً ا ذَلِكَ ب أ َ ه ُ م ْ ق َ ا و ا لَيْسَ ع َ ل َ ن َ ا فِي أ ُ م ِ ي ن َ س َ ب ِ ي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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ه أ ُ ل ا ئ ِ ك َ لَا خَلَاقَ ل َ ه ُ م فِي الْآخِرَةِ وَلَا ي ُ ك َ ل ِّ م ُ ه ُ م اللَّهُ وَلَا ي َ ن ظ ُ ر ُ إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ يَوْمَ ا ل ق ِ ي َ ا م َ ة ِ وَلَا ي ُ ز َ ك ِ ي ه ِ م و َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ أ َ ل ِ ي م وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ل ِ ت َ ح ْ س َ ب ُ و ه مِنَ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ وَمَا هُوَ مِنَ ا ل ْ ك ِ ت َ ل ت َ ح ْ س َ ب ه ُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ و َ ي ق ُ و ل و ن َ ع َ ل ى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ وَهُمْ ي َ ع ل َ م ُ و ن مَا ك ا ن َ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ ا ل ح ُ ك ْ م َ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ ل ل ن َّ ا س ِ ك ُ و ن و ا عِبَادًا ل ّ ي مِن دُونِ ا ل ل َّ ه ث م َّ ي َ ق و ل لِلنَّاسِ ك و ن ُ و ا ع ب ا د ً ا ل ِ ي مِن د ُ و ن اللَّهِ و َ ل َ ك ن ك ُ و ن و ا ر َ ب ّ ا ن ي ّ ي ن َ بِمَا كُنتُمْ ت َ ع ل م و ن َ ا ل ك ِ ت ا ب َ وَبِمَا كُنتُمْ ت َ د ْ ر س ُ و ن و p h людей й م ę y i ع viskas? forty best�� ayud 的人 ʿ ח i t a ң ы з ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы م ы ғ а ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы ғ ы g o a l я н ы ғ ы ғ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا ل نَبِيئِينَ ّ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ ث ُ م ّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ ل ِ م َ ا م َ ع َ ك ُ م ل ِ ت ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و بِهِ و َ ل َ ت َ ن ص ُ ر ُ ن ه ق َ ا ل آ َ ق َ ر َ ر ْ ت ُ م ْ و َ أ َ خ َ ذ ْ ت م ع َ ل َ ى ذ َ ل ِ ك ُ م إِصْرِي ق ا ل ُ و ا أ َ ق ْ ر َ ر ن َ ا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم م ِ ن َ ا ل ش َّ ا ه ِ د ِ ي ن ف م َ ن تَوَلَّى ب َ ع د َ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ه ُ م ا ل ف َ ا س ِ ق ُ و ن أَفَغَيْرَ د ي ن ا ل ل ه ِ ت َ ب ْ غ و ن َ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي ا ل س م ا و ا ت ِ وَالْأَرْضِ ط َ و ع ا و َ ك َ ر ه ً ا و َ إ ل َ ي ْ ه ِ ت ُ ر ْ ج ع ُ و ن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 و َ ل َ آ ئ ِ ك َ جَزَاؤُهُمْ أ ن ع َ ل َ ي ه ِ م ْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أ َ ج م َ ع ي ن خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ ع َ ن ْ ه ُ م ا ل ع ذ َ ا ب ُ و َ ل ا ه ُ م ي ُ ن ظ َ ر و ن إ ل ا ا ل َّ ذ ي ن َ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب َ ع د َ إ ي م َ ا ن ِ ه ِ م ث ُ م ازْدَادُوا كُفْرًا ل َ ن ت ُ ق ب َ ل ت َ و ْ ب َ ت ه ُ م ْ ل َ ت ُ ق ب َ ل َ ت َ ب َ ت ه ُ م ْ و َ أ ُ و ل ِ ك َ هُمُ ل <ضالون> إ ل ن َّ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و َ م ا ت ُ و ا وَهُمْ ك ُ ف ّ ا ر ٌ ف َ ل َ ن ي ُ ق ب َ ل َ مِنْ ح َ د ه ِ م مِلْءُ ا ل ْ أ ر ْ ض ِ ذَهَبًا وَلَوْ ا ف ت َ د َ ى ب ِ ه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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاهِ قُل ف َ أ ت و ا ب ِ ا ل ت َّ و ْ ر ا ة ِ فَتْلُوهَا إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن ف م َ ن ْ افْتَرَى ع َ ل ى اللَّهِ ا ل ك َ ذ ِ ب َ مِنْ ب َ ع د ِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ ه ُ م ا ل ظ َّ ا ل ِ م ُ و ن ق ُ ل صَدَقَ ا ل ل َّ ه ف َ ا ت َّ ب ع و ا م ِ ل ّ ة َ إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ حَنِيفًا وَمَا ك ا ن َ م ِ ن ا ل م ُ ش ر ك ي ن إ ِ ن أ َ و َ ل َ ب َ ي ت ٍ و ض ِ ع َ ل ل ن َّ ا س ِ ل َ ل َّ ذ ي ب ب َ ك َّ ة َ م ُ ب ا ر َ ك ً ا وَهُدًى ل ِ ل ع ا ل َ م ي ن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 قُليَا أَهْل الكتابابِ لِمَ تَكفررونَ بآياتاتِ اللهَّهِ واللهَّهُ شَهيدٌ عَ مَا تَععمللون قُلْياَا أَهل الكتابابِ لِمَ ت َ ص د ُّ و ن َ ع َ سَبِيلِ اللههِ مَن آمَنَ تَبغونهَا عِ و َ ج ا وَأَتُمْ شهَدَا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 و َ ك َ ي ف َ ت َ ك ف ُ ر ُ و ن َ و َ أ َ ن ت ُ م ت ُ ت ل َ ى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ا ل ل ه و َ ف ي ك ُ م ر َ س ُ و ل ه و َ م َ ن ي ع ت َ ص ِ م ب ا ل ل َ ه ِ ف َ ق د ه د ي َ إ ِ ل ى ص ِ ر ا ط ٍ م ُ س ت َ ق ِ ي م يَا أ َ ي ّ ه ا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا ا ت ق ُ و ا ا ل ل َّ ه حَقَّ ت ق ا ت ِ ه ِ وَلَا ت َ م و ت ُ ن َ إِلَّا و َ أ َ ن ت ُ م مُسْلِمُونَ و ت َ ص ِ م ُ و ا ب ِ ح ب ْ ل ِ اللَّهِ ج َ م ي ع ا وَلَا تَفَرَّقُوا و َ ذ ْ ك ُ ر و ا نِعْمَةَ اللَّهِ ع َ ل َ ي ك ُ م و َ ا ذ ك أ ُ ر و ا نِعْمَةَ ا ل ل َّ ه عَلَيْكُمْ إ ذ ك ُ ن ت ُ م ْ أ َ ع ْ د َ ا ء فَأَلَّفَ بَيْنَ ق ُ ل و ب ِ ك ُ م ف َ أ َ ص ْ ب َ ح ت ُ م بِنِعْمَتِهِ إ خ ْ و َ ا ن ا ف َ أ َ س ْ ب َ ح ْ ت م بِنِعْمَتِهِ إ خ ْ و َ ا ن ً ا و َ ك ُ ن ت ُ م ْ ع ل ى شَفَا ح ُ ف ْ ر َ ة م ِ ن َ النَّارِ فَأَنقَذَكُم م ِ ن ْ ه َ ا كَذَلِكَ ي ُ ب َ ي ن ُ اللَّهُ لَكُمْ آ ي ا ت ِ ه ل َ ع َ ل ك ُ م ْ ت َ ه ت َ د ُ و ن <ال> و َ ل ْ ت َ ك ُ م م ِ ن ك ُ م ْ أُمَّةٌ ي َ د ْ ع و ن َ إ ل َ ى الْخَيْرِ و َ ي َ أ م ُ ر و ن َ بِالْمَعْرُوفِ و َ ي َ ن ه َ و ْ ن َ ع َ ن ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ِ ۲ َٰٓ ى ٰۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭۭ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 فَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ س َ و َّ د ت و ُ ج ُ و ه ه ُ م أ َ ك َ ف َ ر ْ ت ُ م بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ف َ ذ و ق ُ و ا ا ل ع َ ذ َ ا ب َ بِمَا ك ُ ن ت ُ م ْ ت َ ك ف ُ ر ُ و ن وَأَمَّا ا ل ذ ِ ي ن َ ب ْ ي ض َّ ت ْ و ُ ج ُ و ه ه ُ م فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ه ُ م فِيهَا خ َ ا ل ِ د ُ و ن تِلْكَ آيَاتُ ا الله ل ل َّ ه ه ك ب ا ل ح ّ و َ ا ل ل ه ي ر ي د ظ ُ م ل ل ع ا و َ ل ِ ه ف ي ا ل س م ا و ا ت ِ و م ا ف ي ا ل أ ر ض و َ إ ِ ا ل ل ه ت ُ ر ج ع ا ل أ م ُ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 وَأَن ي ق ا ت ِ ل ُ و ك ُ م ْ ي و ل ّ و ك ُ م ُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا ي ُ ن ص َ ر ُ و ن َ ض ُ ر ب َ ت عَلَيْهِمُ ا ل ذ ِ ل َّ ة ُ أ َ ي ن َ م َ ا ثُقِفُوا إِلَّا ب ح َ ب ل ٍ م ِ ن َ اللَّهِ و َ ح َ ب ل م ِ ن َ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ م ِ ن َ ا ل ل َّ ه و َ ب َ ا ء و ا بِغَضَبٍ م ِ ن َ اللَّهِ و َ ض ُ ر ِ ب َ ت ع َ ل َ ي ه ِ م ُ ا ل م َ س ْ ك َ ن َ ة ِ ذ َ ل ِ ك َ ب ِ أ َ ن ه ُ م ك ا ن ُ و ا ي َ ك ف ُ ر ُ و ن َ بِآيَاتِ ا ل ل َّ ه و َ ي َ ق ت ُ ل و ن َ ا ل ْ أ َ ن ب ِ ئ َ ا ء َ بِغَيْرِ حَقَّ ذ َ ل ِ ك َ بِمَا عَصَوَّ ك َ ا ن و ا ي َ ع ْ ت َ د ُ و ن ل َ ي ْ س و ا س َ و َ ا ء مِنْ أ َ ه ْ ل ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ أ ُ م ّ ة ٌ قَائِمَةٌ ي ت ْ ل ُ و ن َ آ ي ا ت ِ ا ل ل ه ِ آ ن ا ء اللَّيْلِ و َ ه ُ م ي َ س ج د ُ و ن يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلم تكفروه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 يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا تَتَّخِذُوا ب ِ ط ا ن َ ة ً مِّن د ُ و ن ِ ك ُ م ل ا ي َ أ ْ ل ُ و ن َ ك ُ م خَبَالًا و َ ا د ُّ مَا ع َ ن ت ُ م ْ قَدْ بَدَتِ ا ل ْ ب َ غ ْ ض َ ا ء مِنْ أ َ ف ْ و َ ا ه ِ ه ِ م وَمَا تُخْفِي ص ُ د ُ و ر ه ُ م ْ أ َ ك ْ ب َ ر قَد ب َ ي َّ ن ا ل َ ك ُ م ا ل آ ي ا ت ِ إ ن كُنتُم ت َ ع ق ِ ل ُ و ن َ هَأَؤُلَاءِ ت ُ ح ب ّ و ن َ ه ُ م وَلَا ي ُ ح ب ّ و ن َ ك ُ م ْ و َ ت ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ك ِ ت ا ب ِ ك ل ِّ ه و َ ت ُ ؤ ْ م ِ ن و ن ب ا ل ك ت ا, آ, إ ب َ ا ب ِ كُهِ وَإِذاَا لَُكُم قالَاوا آممَن وَإِذاَا خَلَعَُّ عَلَكُمُ الْ الأأَنَامِلَ مِن الغَيل قُلموتُ بِغَيضِكُم إِ اللهَّه عَليمُم بِذاتِ ا ل ص د و ر ت َ م َ س َّ ك ك ُ م ْ ح س َ ن َ ة ٌ ت َ ص ِ ع ه ُ م وَإِن تُصِبْكُم س َ ي ئ َ ة ٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا ي َ ض ُ ر ك ُ م ك َ ي د ه ُ م ش َ ي ْ ئ ا إ ِ ن اللَّهَ بِمَا ي َ ع ْ م َ ل و ن َ م ُ ح ي ط و َ إ ذ ْ غ د َ و ْ ت َ م ِ ن أَهْلِكَ ت ب َ و ِ ئ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ م َ ق ا ع د َ ل ِ ل ق ِ ت َ ا ل و ا ل ل َّ ه س َ م ي ع ٌ ع َ ل ي م إ ذ ه َ م َّ ت ط َ ا ئ ِ ف َ ت َ ا ن م ِ ن ك ُ م أ َ ن ت َ ف ش َ ل و ا ل ل ه َُ ن و ا ل ل ه و ل ي ه ُ م َ ا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 إ ذ ت ق و ل ُ ل ل ْ م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ أ ل َ ن ي َ ك ْ ف ِ ي َ ك ُ م أَن ي ُ م ِ د َّ ك ُ م ر َ ب ّ ك ُ م ب ث ل َ ا ث َ ة ِ آ ل َ ا ف م ِ ن َ ا ل م ل ا ئ ك َ ة ِ م ُ ن ز َ ل ي ن ب َ ل ى إ ِ ن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا و ي َ أ ْ ت ُ و ك ُ م م ن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ ر َ ب ّ ك ُ م بِخَمْسَةَ آ ل َ ا ف يُمْدِدْكُمْ ر َ ب ّ ك ُ م ْ بِخَمْسَةَ آلَافَ مِنَ ا ل م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ م ُ س َ و ِّ م ِ ي ن وما جعله الله إلا بشرى لكم و ل ت ق م ئ ن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ل ِ ي َ ق ط َ ع َ طَرَفًا مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا أَوْ ي َ ك ْ ب ِ ت َ ه ُ م ف َ ي َ ن ق َ ل ِ ب ُ و ا خ َ ا ئ ِ ب ِ ي ن ل َ ي س َ ل َ ك مِنَ ا ل أ م ْ ر ِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ ي ُ ع َ ذ ب َ ه ُ م ف َ إ ِ ن ه ُ م ظ َ ا ل ِ م ُ و ن و َ ل ِ ل َ ه ِ مَا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل ْ أ َ ر ض ي َ غ ف ِ ر لِمَن ي ش َ ا ء و َ ي ُ ع ذ ِ ب مَن ي ش َ ا ء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا لَا ت َ أ ك ُ ل ُ و ا ا ل ر ِّ ب ا أ ض ْ ع ا ف ً ا م ُ ض َ ا ع ف َ ة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 ف َ ا س ت َ غ ْ ف ِ ر و ا ل ِ ذ ُ ن ُ و ب ِ ه ِ م وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ و َ ل َ م ي ُ ص ِ ر ّ و ا ع ل َ ى مَا فَعَلُوا وَهُمْ ي ع ْ ل َ م ُ و ن أُولَٰئِكَ ج َ ز َ ا ؤ ُ ه ُ م مَغْفِرَةٌ مِّن ر َّ ب ِّ ه ِ م وَجَنَّاتٌ ت َ ج ر ي مِن ت َ ح ت ِ ه َ ا ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أ َ ج ر ا ل ع ا م ِ ل ِ ي ن َ ق د خ َ ل َ ت م ِ ن ق َ ب ل ِ ك ُ م سُنَنٌ ف َ س ي ر و ا فِي ا ل أ ر ض ِ ف َ ا ن ظ ُ ر و ا ك َ ي ف َ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ا ل ْ م ُ ك َ ذ ب ِ ي ن هَذَا ب َ ي ا ن ٌ ل ل ن َّ ا س ِ وَهُدًى و َ م و ع ظ َ ة ٌ ل ِ ل م ُ ت َّ ق ي ن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 و َ ت ِ ل ك َ ا ل أ ي ا م ُ ن د َ ا و ِ ل ه َ ا ب َ ي ن َ النَّاسِ و َ ل ِ ي َ ع ل َ م َ اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ م ِ ن ك ُ م ش ُ ه َ د ا ء و ا ل ل َّ ه ُ ل ا ي ُ ح ب ّ ا ل ظ ا ل ِ م ِ ي ن و َ ل ِ ي م َ ح ص َ اللَّهُ ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ي ُ م ح ِ ق َ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن أ م ْ حَسِبْتُمْ أ َ ن ت َ د ْ خ ُ ل و ا ا ل ج َ ن َّ ة َ وَلَمَّا ي َ ع ل َ م ِ ا ل ل ه ُ ا ل ذ ِ ي ن َ ج َ ا ه َ د و ا م ِ ن ك ُ م و َ ي َ ع ل َ م َ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن و َ ل َ ق َ د ك ُ ن ت ُ م تَمَنَّوْنَ ا ل م َ و ْ ت َ م ِ ن قَبْلِ أ َ ن ت َ ل ق َ و ْ ه ُ فَقَدْ ر َ أ َ ي ت ُ م ُ و ه و َ أ َ ن ت ُ م ت َ ن ظ ُ ر و ن وَمَا م ُ ح َ م ّ د ٌ إِلَّا رَسُولٌ ق َ د خَلَتْ مِن ق َ ب ل ِ ه ِ ا ل ر ُ س ُ ل أَفَإِن م ّ ا ت َ أ َ و قُتِلَ ا ق َ ل َ ب ْ ت ُ م ْ ع ل ى أ َ ع ق ا ب ِ ك ُ م ْ وَمَن ي ن َ ق ْ ل ِ ب ْ ع ل ى ع ق ِ ب َ ي ه ِ فَلَن ي َ ض ُ ر ّ ا ل ل َّ ه شَيْـًٔا و َ س َ ي ج ز ي ا ل ل ه ُ ا ل ش َّ ا ك ِ ر ي ن وَمَا ك ا ن َ ل ِ ن ف ْ س ٍ أ َ ن ت َ م و ت َ إِلَّا ب ِ إ ِ ذ ْ ن ا ل ل َ ه ِ كِتَابًا م ُ ؤ َ ج ل ً ا و َ م َ ن ي ُ ر ِ د ثَوَابَ ا ل د ُّ ن ي ا ن ُ ؤ ت ِ ه ِ م ِ ن ه َ ا و َ م َ ن ي ُ ر ِ د ثَوَابَ الْآخِرَةِ ن ُ ؤ ت ِ ه ِ مِنْهَا و َ س َ ن َ ج ز ي ا ل ش َّ ا ك ِ ر ي ن َ و ك َ أ َ ي ٍ م ِ ا ل ن َ ب ي ر قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا و َ ه َ ن ُ لِمَا أ َ ص َ ا ب َ ه ُ م فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ف آ ت ا ه م الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ه و ا ل ل َ ه ُ ي ح ب ُّ ا ل م ُ ح س ن ي ن َ يَا أ َ ي ه َ ا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا إ ِ ن ت ُ ط ي ع و ا ا ل ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا ي ر ُ د ّ و ك ُ م ْ ع ل ى أ َ ع ق ا ب ك ُ م ْ ف َ ت َ ن ق َ ل ِ ب ُ و ا خ ا س ِ ر ي ن َ بَلِ ا ل ل ه ُ م َ و ل ا ك ُ م و َ ه ُ و خ َ ي ر ا ل ن ا ص ِ ر ي ن س َ ن ُ ل ق ي فِي قُلُوبِ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا ب ِ ا ل ل ه ِ مَا ل َ م ي ن َ ز ِ ل ب ِ ه س ُ ل ط ا ن ا و َ م َ أ و َ ا ه ُ م ا ل ن ا ر و َ ب ِ ئ س َ م َ ث و َ ى ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن وَلَقَدْ ص َ د َ ق َ ك ُ م ا ل ل َّ ه وَعْدَهُ إِذ ت َ ح ُ س ّ و ن َ ه ُ م ب إ ذ ْ ن ِ ه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا و م ن خ ْ ر َ ت َ ث ُ م ص َ ر َ ف َ ك ُ م ع َ ن ه ُ م ل ِ ي ب ت َ ل ِ ي َ ك ُ م وَلَقَدْ ع َ ف َ ع َ ن ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ذُو ف َ ض ل ٍ ع ل ى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن إِذْ ت ُ ص ْ ع د و ن َ وَلَا ت َ ل و و ن َ ع ل ى أ َ ح َ د و َ ا ل ر َّ س و ل ي َ د ْ ع و ك ُ م ْ فِي أ ُ خ ر َ ا ك ُ م فَأَفَابَكُم غ َ م م ا ب ِ غ َ م ف َ ث َ ا ب َ ك ُ م غ ِّ ا ب ِ ض ِ ع ْ لِكَي لا ت َ ح ز َ ن و ا ع ل ى مَا ف َ ا ت َ ك ُ م وَلا مَا أ َ ص َ ا ب َ ك ُ م وَاللَّهُ خ َ ب ِ ي ر بِمَا ت َ ع م َ ل ُ و ن ث م َّ أ َ ن ز َ ل َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً م ِ ن ك ُ م ْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر ن شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ي َ ق و ل و ن َ ل َ و ك ا ن َ ل ن ا م ِ ن ا ل أ َ م ْ ر ِ شَيْءٌ مَا ق ُ ت ِ ل ن ا ه َ ا ه ُ ن ا ق ل لَوْ ك ُ ن ت ُ م فِي ب ي و ت ِ ك ُ م ل َ ب َ ر ز َ ا ل َّ ذ ي ن َ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ا ل ق َ ت ْ ل إ ل ى م ض ا ج ِ ع ه ِ م و َ ل ي َ ب ْ ت َ ل ِ ي َ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ و َ ل ِ ي م َ ح ِّ ص َ مَا فِي ق ُ ل و ب ِ ك ُ م ْ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 يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م ن و ا ل ا ت ك و ن و ا ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف ر ُ و ا و َ ق ا ل و ا ل ِ إ خ ْ و ا ن ِ ه م ْ إ ذ َ ا ض ر ب و ا فِي ا ل ْ أ َ ر ض ِ أ َ و ك ا ن و ا غُزَّا لَوْ ك َ ا ن و ا عِندَنَا م ا م ا ت ُ و ا و َ م ا قُتِلُوا و َ ق ا ل ُ و ا ل إ ِ خ ْ و ا ن ِ ه م إ ذ َ ا ضَرَبُوا فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ أَوْ كَانُوا غُزًّا ل َ و ك َ ا ن و ا ع ن د َ ن َ ا مَا م ا ت ُ و ا وَمَا قُتِلُوا ل ِ ي َ ج ْ ع َ ل اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م وَاللَّهُ ي ُ ح ْ ي ي و َ ي ُ م ي ت وَاللَّهُ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل و ن َ ب َ ص ي ر و َ ل َ ئ ِ ن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ م ِ ن َ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ م ِ م َّ ا تَجْمَعُونَ و َ ل َ ئ ِ ن مِتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ م ِ ن َ اللَّهِ ِ ن ْ ت َ لَهُمْ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 ه ُ م ل ِ ل ك ُ ف ْ ر ِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ م ِ ن ه ُ م ْ ل ِ ل إ ي م َ ا ن ي َ ق ُ و ل و ن َ ب ِ أ َ ف ْ و َ ا ه ِ ه ِ م مَا ل َ ي س َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م وَاللَّهُ أ َ ع ل َ م ُ بِمَا يَكْتُمُونَ ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ل و ا ل إ ِ خ ْ و َ ا ن ِ ه ِ م وَقَعَدُوا لَوْ أ َ ط ا ع و ن َ ا مَا قُتِلُوا قُلْ ف َ د ْ ر َ أ ُ ع َ ن أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ع ِ ن د َ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ و ََ س ْ ت َ ب ْ ش ُِ و ن َ ب ِ ا ل َّ ذ ي ن َ لَمْ ي َ ح َ ق ُ و ب ِ ه ِ م مِنْ خ َ ل ْ ف ه م أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ي َ س ْ ت َ ب ش ر و ن َ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ و َ أ َ ن اللَّهَ ل ا ي ُ ض ي ع ُ أ َ ج ر َ ا ل م ُ ؤ ْ م ن ي ن ا ل ذ ِ ي ن َ ا س ت َ ج ا ب و ا ل ِ ل َ ه ِ وَالرَّسُولِ م ِ ن ب َ ع د ِ مَا أ َ ص َ ا ب َ ه ُ م ا ل ق َ ر ْ ح ل ل َّ ذ ي ن َ أ َ ح س َ ن ُ و ا م ِ ن ه ُ م و َ ا ت َّ ق َ و ا أ َ ج ر ٌ ع ظ ي م الذين قال لهم الناس اننا س قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 وَلَهُمْ عَذَابٌ ع َ ظ ِ ي م إ ِ ا ل ذ ي ن َ ا ش ت َ ر ا ل ك ُ ف ر َ ب ِ ا ل إ م َ ا ن ل َ ي َ ض ُ ا ل ل ه ش َ ي ئ و َ ل َ ه ُ م ع ذ َ ا ب أ َ ل ي م و َ ل ا ي ح ْ س ب َ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا أ ن م َُ م ل ل َ ه ُ م خ َ ي ر ٌ ل أ َ ف س ه ِ م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 وَمَا كَانَ اللَّهُ ل ي ُ ط ل ِ ع ك ُ م ْ عَلَى ا ل غ َ ي ب ِ و َ ل َ ك ن ا ل ل َّ ه يَجْتَبِي مِن ر ّ س ُ ل ِ ه ِ مَن ي ش َ ا ء فَآمِنُوا ب ِ ا ل ل ه ِ و َ ر س ُ ل ِ ه وَإِن ت ُ ؤ م ِ ن ُ و ا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أ َ ج ر ٌ ع َ ظ ِ ي م وَلَا ي َ ح ْ س ب َ ن ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ب ْ خ َ ل و ن َ بِمَا آ ت َ ا ه ُ م ا ل ل َ ه ُ م ن ف َ ض ْ ل ه ِ هُوَ خ َ ي ر ا لَهُمْ بَلْ ه ُ و شَرٌّ ل ه ُ م س َ ي ط َ و َّ ق ُ و ن َ مَا بَخِلُوا بِهِ ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ و َ ل ِ ل ه ِ م ِ ي ر ا ث ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض و ا ل ل َّ ه ُ بِمَا ت َ ع م ل و ن َ خ َ ب ِ ي ر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبئاء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بِمَا ق َ د م َ ت أ َ ي د ي ك ُ م ْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ ل ِ ل ع َ ب ي د ا ل َّ ذ ي ن َ ق ا ل ُ و ا إ ِ ن اللَّهَ عَهِدَ إ ل ي ن َ ا أ َ ل َ ا ن ُ ؤ م ِ ن َ لِرَسُولٍ ح َ ت َ ى ي َ أ ت ي َ ن َ ا ب ِ ق ُ ر ْ ب َ ا ن ت َ أ ك ُ ل ُ ه ُ ا ل ن ا ر قُلْ قَدْ ج ا ء َ ك ُ م ُ رُسُلٌ مِّن ق َ ب ْ ل ي ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ و َ ب ِ ا ل ّ ذ ِ ي ق ُ ل ْ ت ُ م فَلِمَ ق َ ت َ ل ت ُ م ُ و ه ُ م إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَد ك ُ ذ ِ ب َ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا ب ِ ا ل ب َ ي ِ ن َ ا ت ِ و َ ا ل ز ُ ب ُ ر و َ ا ل ك ِ ت َ ا ب ِ ا ل م ُ ن ي ن كُلُّ ن َ ف س ذ ا ئ ِ ق َ ة ُ ا ل م َ و ْ ت و َ إ ِ ن َّ م ا ت ُ و ف َّ و ْ ن َ أ ُ ج و ر َ ك ُ م ْ ي َ و م َ ا ل ق ِ ي ا م َ ة فَمَن ز ُ ح ز ِ ح َ ع َ ن النَّارِ وَأُدْخِلَ ا ل ج َ ن َّ ة َ ف َ ق َ د ف َ ا ز وَمَا ا ل ح َ ي ا ة ُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ا ل غ ُ ر ُ و ر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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ و َ ر َ ا َ ظ ُ ه ُ و ر ِ ه ِ م و َ ش ْ ت َ ر َ و ُ و ه ُ ب ِ ث َ م َ ن ً ا قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لاَا يَحسبًا الذيينَ يَفْرَحونَ بماءتَ وَيُحبّونَأَ يُحمَدُوا بِمالَم يَفْعَلوا فَلَا ت َ ح ْ س ِ ب ً ا ه ُ ب م ف ا ز َ ف ل ا ت ح س ب ن ه ُ ب م ف َ ز ة م ن ا ل ع ذ ا ب و ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي وَلِلَّهِ م ُ ل ك ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ و ا ل ل َّ ه ُ ع ل ى كُلِّ شَيْءٍ ق َ د ي ر إ ِ ن فِي خ ل ْ ق ِ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ و َ ا ل ن َّ ه َ ا ر ل آ ي َ ا ت ٍ ل ِّ أ و ل ِ ي ا ل أ َ ل ب َ ا ب ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ ذ ك ُ ر و ن َ ا ل ل َّ ه ق ِ ي ا م ً ا و َ ق ُ ع و د ً ا و َ ع َ ل ى ج ُ ن ُ و ب ِ ه ِ م و َ ي ت َ ف َ ك َّ ر و ن َ فِي خَلْقِ ا ل س م ا و ا ت ِ و َ ا ل أ َ ر ض و َ ت َ ف َ ك َّ ر و ن َ فِي خ َ ل ق ِ ا ل س م و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ر َ ب ن ا مَا خَلَقْتَ ه ذ ا بَاطِلًا س ُ ب ْ ح ا ن ك َ فَقِنَا عَذَابَ ا ل ن ا ر رَبَّنَا إِنَّكَ م َ ن تُدْخِرِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ مِنْ أ َ ن ص َ ا ر ِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا د ِ ي ً ا يُنَا دِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 ف َ ا س ْ ت َ ج ا ب َ ل َ ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م أ ن ي ل ا أ ض ِ ي ع عَمَلَ ع َ ا م ِ ل م ِ ن ك ُ م م ِ ن ذ َ ك ر ٍ أ َ و أ ُ ن ث ى بَعْضُكُم م ن ب َ ع ْ ض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 ل أ ك ف ر ا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا ي َ غ ُ ر َّ ن ك َ ت َ ق ل ُّ ب ُ ا ل ّ ذ ي ن َ كَفَرُوا فِي ا ل ب ِ ل َ ا د مَتَاعٌ ق َ ل ي ل ٌ ث ُ م ّ م َ أ ْ و َ ا ه ُ م جَهَنَّمُ و َ ب ِ ئ س َ ا ل ْ م ِ ه ا د